والله ولي المؤمن والدَّقَافَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباقل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واخروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا لا إله إلا الله أَيُّ تَأَحَدٍ مِثْلَ مَأْوِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيٌّ يَحْتَسِبُ رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ بُذُلْ فَضْلِ الْعَظِيمِ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بطرق عري يأديه إلي ومن من إن تأمن بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قط من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينفو إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 ما كان لبشر أن يرتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة دوا أربابا أيأبركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولترسونه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 الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا منهم بعد ذلك وأصبحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم مَزَّادَ كُفْرًا الَّذِينَ قَبِلَتْ كُفَّتُهُمْ وَأَلَائِكَهُ الضَّالِّينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اجْتَمَعَ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ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 قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتدوها إن كنتم صادقين فمن اشترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتدعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذين ببكته باركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كبر فإنه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 تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا هذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون وقفت عليهم ذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وغلبت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواءا من أهل الكتاب أمة قائمة يدون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون في المعروف وينهون, وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثلي حين فيها صر أصابت حرف قومهم ظلوا أنفسهم أصابت حرف قومهم ظلوا أنفسهم فأهلكت وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطنة من لَوْ وَدُوْمَ عَنْ التُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ قَدْ بَدَتِ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْثَرُ قَدْ غَيِّنَ لَكُمُ الْآيَاتُ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَٰذَا أَنَا يَتُحِبُّنَّهُمْ وَلَا يحبون وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَرْضُوا عَلَيْكُمْ الْأَهَامِلَ مِنَ الْغَيْبِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ رُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْفِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ أَن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 إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله وَمَنْ نَصُوا إلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْبَلَ عَطَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَأْوُ قَلْبُهُ خَائِبٍ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أطعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولىك جزاؤهم مغفرة من ربي وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنى فسيروا في الأرض فانظروا, فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداويها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شوداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ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 وَمَن يَمُقَلِّب عَلَى عَقْلِهِ فَلَن يَضُرَ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِنَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَهُوَ إلَّا بِالْإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَدَّلًا وَمَن يُرِدْ تَوَابَ الدُّنْيَا نُقْضِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ تَوَابَ الْآخِرَةِ نُقْضِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّهُم مِّن نَّبْتَةٍ قَاطِعَةٍ مَّعْهُولٍ الذُّنُوبُ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا عَصَבוَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ازْدَهِرُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفل لنا ذنوبنا وإسرابنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين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 ومأواه النار وبئس مثل